يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبينوها للناس وأن يتجولوا في القرى وفي البوادي ويوضحوا هذا الأمر للناس لأنهم الله أمانة في أعلاق طلبة العلم وفي أعلاق الدعاة هذا هو المطلوب أما ان نتكلم عن قضية قرية الجزائر أو قرية فلان أو فلان؟ حلو مش الناس منها هايده البدو في الصحراء أو الـ الـ الـ الـ الناس في القرية أو العوام مش هايدهم من هذه الأمور يخبط عليهم بالكلام بالسياسة أو ال الجهة الفلانية فعلت سلا وأمريكا سوى سلا وانجلترا عملت سلا ومش هايده الناس منها وهم واقعون في الشرك ولا ولا في ويزينهم على الشيء وهم يجهلون قراءه الفاتحه التي هي رقيه من اركان الصلاه ويتزين هذا لهم هذه دعوه الى الله عز وجل يجب علينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى دعاء الى الله يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه وتعليم وارشاد وتوجيه مما ينفع الناس وايضا معالجه ما وقع فيه الناس في بلدهم وفي أنفسهم أما أن تجلب لهم مشاكل من بعيد فبهم يعالزونهم يعالزون, يعالزون قضية امريكا هم يعالزون قضية امريكا ولا قضية الجزائر ولا قضية السودان ولا. هم ساكين نجدهم شيء وايضا هم أطعيمهما هو أخطر من ذلك وهو الجهل فساد العقيده لماذا لا تعالج هذا الأمر كنت تدعو الله على بصيرة ندعو الله حقيقة فالواجب علينا أن نتنبه لهذا أنا ما أرضي من هذا الكلام أنا سنقص أحدا لا والله ولا في الغرض أن أبين الطريقه الصحيحه للدعوه للدعوة ونفع الناس وإيقاظ الناس مما هم واقعون فيه هذه الأبواب من أبواب كتاب التوحيد هذه تعالج سؤال واقع الناس لماذا لا نشرحها للناس نبينها للناس ونوضحها ونحفظهم هذه الآيات وهذه الأحاديث لماذا لا ولا ونشرحها لهم ولو شرحا وجيزا قد رخامه وانتزعون بها هذه الدعوة إلى الله عز وجل وهذا العلم النازع تعلمون الدعاه ماذا تعلمون الوقت القريب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف أثر في دعوته من الإصلاح والنازع للمسلمين الذي لا نزال نعيشه ولله الحمد الشيخ عبداله القرعاوي في الجنوب كما تعلمون إلى عهد قديم والآن تلاميذه وطلابه ماذا أكثر من الخير الشيخ يصل جنبارة في الشمال ماذا أكثر من الخير ولا يزال تلاميذه الآن مصابيح هدى يبينون للناس ما أنه يجيب لهم مشاكل خارج يدعوة الى الله هذا اشتغال بأمور لا تفيد النسل ولا تحل مشاكلهم ولا تصلح تسادهم وإنما تلخبط أسهامه وقد تسبب أيضا سؤال غنب المسلمين ودولات الأمور وتفرق الكلمة الواجب علينا أن نتنبأ لهذا أنا لا أقول هذا من اجل الغنب من أحد لا والله ولكني أتأشف على واقع الدعوه الذي تردى إلى هذا المستوى ونسال الله سبحانه أن يأطل بأيدينا وأيديهم إلى الصلاة والغلاء والاستقامة والشير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يمتعنا وفيما يمتع الناس خير أمة نهرية لنا بالمعروف عن المنكر تؤمنون بالله وإذا كنتم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينعونا عن المنكر واولئك هم المفلحون هذا منهج الرسول عليه الصلاه والسلام الله عز وجل بما فيه خيرنا وخير أمتنا وصلاحنا وصلاحهم وأن يصلح أولاد أمينا وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة وذا فيه صلاح الأمة الح هذا قاض وفيه جهال فريد صار يحاضر بينهم بحقوق الإنسان المحاضرة التي ألقاها في حقوق الإنسان وهم اكثرهم الجهال جهال وشالقصهم هذه الأمور حقوق الإنسان هم واقعين في شرك في جهل في أمور دينهم في خلل في صلاتهم في عبادتهم لماذا لا تكون محاض في هذا الشيء أن منها ويستفيدون منها أن حقوق الإنسان وهم راحين يعبدون حقوق الإنسان نعم